بوك تو شتريتسة أربعون أربعون بيتات السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق من فضلك Minfadlak Môžete mi pomôcť? Helium kinuk musa adati? Helium kinuk Kde je tu nejaká dobrá reštaurácia? Ejnejúžed uhune matamun že jed? Ejnejúžed uhune matam že jed. Poďte vľavo za roch. اذهب لجهه اليسار عند الزاوية اذهب لجهه اليسار عند الزاويه ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيرة على خط مستقيم хоти ثم اذهب لي جهه ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ, تأخذ ترام يمكنك أيضاً أن تأخذ الترين. موزة تيست جيدنو دخو أي يمكنك أيضاً أن تسير خلفي. يمكنك أيضاً أن تسير خلفي. أكو سا دستنم كفوتبالوه مو شتاديونو؟ كيف أصير إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ Prejdite cez اقطع الجسر. اقطع الجسر. Choďte اعبر النفق. اعبر النفق. Choďte až k سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئيه. na prvej ulici potom ثم نعطف يمينا عند اول شارع. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. Хотите потом ровно ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم، على التقاطع التالي. برباجت، أكو سا دستنم نالتسك؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ نايلبشي بودة، أك بويت مترم؟ الأفضل أن تأخذ المتر An el Afdal El Metro. Odvezte sa až na konečnú stanicu. Irkab Prosíme vás. Navštívte internetovú adresu ww.botka. B O, -o -de, Kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice?